لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ع ب ا ا د ي ل ذ ي ن ل ل ع ل و ا ع ل ى أ ن ف س ه م ل ا ت ط م ي ه لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل الله ان ل ذ جميعا الله يغفر الذنوب جميعا, إن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم وانيبوا إ ل ى ربكم و أ س ل م و ا له من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أ ح س ن ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب ب غ ت ة و أ ن ت م لا تشعرون أ ن تقول نفسي يا حسرة, يا حسره على ما فرطت في جنب الله يا حسره على ما فرقت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب أو تقول, حين ترى العذاب او تقول حين ترى العذاب لو أ ن لي كره ف أ ك و ن من المحسنين بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها, بها واستكثرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أ ل ي س في جهنم م ث و ى للمتكبرين وينجي الله ويندي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء, لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يمسهم السوء يمسهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض والذين كفروا ب آ ي ا ت الله أ و ل ئ ك هم الخاسرون قل أ ف غ ي ر الله ت أ م ر و ن ي اعبد أ ي ه ا الجاهلون ولقد أ و ح ي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما ق د ر الله وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره والأرض جميعا, قبضته يوم والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون واشرقت ا ل أ ر ض بنور ربها, وأشرقت الأرض بنور ربها و و ض ع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها أ ألم, الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا ج ا ؤ و ه ا وفتحت أ ب و ا ب ه ا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام وَقَالَ لهم خَزَنَتُهَا لَهُمْ سلام سَلَامٌ عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم أ ج ر العاملين وترى الملائكه وترى الملائكه ة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين